قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين 115. عند ربك للمسرفين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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمت عوحى الساحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل 111. إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون 113. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 115. إِلَى إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَى أَنْ أَقْرَرْ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مبين.